بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك ايات الكتاب المبين نتلو عليك من نبا موسى وفرعون بالحق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 إنه كان من المفسدين ونريد أن نمُن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارفين ونمد κινάλευμενεν τον ουρανόν και τον παρθέναν και τον ουρανόν اِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ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 قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فَغَفَرَ له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين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 فلما ان اراد ان يبطش بالذي هو عدو له ما قال يا موسى اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس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 μετά από την κρίση τη κρίση μετά από την εμπειρία που έγινε η Ελλάδα, η Ελλάδα θα δημιουργήσει ένα πρόγραμμα για سِيسقُونَ ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قال لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير και αυτό που λέω είναι ότι η Ελλάδα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 αντέμενα από τους άνθρωπους, είπε, «Είπε, «Είπε, «Είπε, «Είπε, «Είπε, «Είπε, كحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك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 فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كُثُوٌّ إني آنست نارا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 فلما أتاها نودي من شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى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 هَلَسَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَ الْغَارِبُونَ فَلَمَّا جَاءَهُمْ وساب اياتنا بينات قالوا ما هذا الا سحر مفترى قالوا ما هذا إلا سحر مفترو وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عندنا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 أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطيل فجعلي لي صرحا فأوقد لي يا هامان على الطيل فجعلي لي صرحا لعلي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 وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَهُ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هم مِنْ الْمَقْبُوحِينَ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 وما كنت ثاويا في اهل مدينه تتلو عليهم اياتنا ولكنا كنا مرسلين وما كنت بجانب طور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبرك لعلهم يتذكرون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 فنتبع اياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا اوتي مثل ما اوتي موسى أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوْتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلِ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرًا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّ كَافِرُونَ قُلْ فَأْتِمْ بكتاب من عند الله هو أهدا منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فعلم أنما يتبعون أهواءهم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 الذين اتيناهم الكتاب من قبلهم به يؤمنون واذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا كنا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ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 إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ وَقَالُوا إِنَّ نتبع الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِّن لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا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 وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَأَ حَتَّى يَبْعَثَ في أمها رسولا يتلو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مهلك القرى إلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ وَمَا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 تبرانا اليك ما كانوا ايانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وراوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فاما من تاب وامن وعمل صالحا فعسى ان يكون من المفلحين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 وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوْ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ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 ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله وَلَعَلَّكُمْ تشكرون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ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 وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ من الدنيا. Όλα τα أَحْسَنَ اللَّهُ إلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ المفسدين قال إن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 وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجِرِمُونَ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ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 تَتَرَجَّعُونَ أَن يُلقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ